ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 118. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 ولو بسَطَهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْوَيْتَ مِن بَعْدِ مَا قَنَّط وَيَشُرُّ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ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 يُشَيِّسْكِنِ الْرِّيَاحَ فَيَوْلَلَ النَّرَاكِدَ عَلَى وَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُمْ نَبِيًا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيصٍ 124. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 125. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 117. وجزاء سيئة سيئة مثلها كمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 118. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مُرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ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 112. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور 113. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 111. بصراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور